كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر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 Innaa la ihdal Kubr, nizir li al-bashar, liman shaamikum ayatuddama atau yata'khur, kulle nafsim bima khasabet rahinah, illa ashab al-yamim, fi jannati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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة